Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Ra. Tidak ayatul kitab il In. Kita telah membacakan Al-Quran yang Arab yang agar kamu taat. Kami akan menceritakan kepadamu cerita Al-Quran, wa in kuntumil qablihi la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 نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتممها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحاق ان ربك عليم حكيم.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 وَلَتَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِقُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ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 Wa auhiyana ilaih, la tu nabi anhu b amr him, haza, w la yshuun. W jau abahum g shay, ybakun. Mastabu, terukna Yusuf, engkau mati engkau, terukna Yusuf, engkau mati engkau. Fakalah dzibu, mana tabi mu'min lana, walau kuna وقميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 خذه ولدا، وكذلك مكن يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولمّا بلغوا أشدّهُ آتيناهُ حُكمًا وعلمًا وكذالك نجزي المحسنين وراودتهُ التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 Nakidatul Nazim, Yusuf agres dari ini, dan memaafkan dosa kamu, kerana kamu وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا اننا لنراها في ضلال مبين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 Wa atat kull waahidah minhum naskinu. Waqalat ihruj alaihinn, falam marainahu Fala maa rai nahu akbar nahu, wakut 'an aidiyahun, wakuln hashilillahi ma haza bashar, wakuln hashilillahi ma haza bashar. In haza, in قالت فذالك الن الذي لم تُنّني فيه ولقد راوتُه ولقد قدروا عن نفسه فاستعصم ولا لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْصِبْ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ Sok Gray- coinc bang onak, dan Dua Leeid oleh K Sounda mel Coalition Andat. Sok MacI dan mengg son прекрасnil Tuhan و دخل معه السجن فتاني قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طائر منه نبئنا بتأويله اننا نراك من المحسنين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 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقون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 Ya sahaba istinja, A arbab mutafarqun khair amillahul waheed al Qahab. Ma ta'abdun min dunihi illa Semi tum habatum wa abakum, ma azal Allah bia min sultan. Inilah hukm, ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا وام الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساهُ الشيطان ذكر ربه فانساهُ الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعاسنين وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا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 Ya'ati min bagi zanik sabu shiddawi. Kurna maqaddam tum lahun, ina kuli lam min ma tuhacinun. Thumma بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك أتوني به فلم جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطب كن إذرا وتن يوسف عن نفسه Quln haşe lillahi maa alimna alayhi min suuk Qalat imra'atul al-aziyiz ilan haşas al-haqq ana raoottuhu ran nafsihi wa inna hulamina al-saadqin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 سوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا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 124. 125. 126. 127. 138. 149. 159. 151. 162. 162. 163. 164. 164. 165. 165. 166. 176. 166. 177. 177. بجهازهم قال توني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المزيلين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 وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى لَهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فأرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا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 Allah لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لا تأتوني به إلا أي يحاط بكم فلما موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم Minallah min syait, wa ma'azni an kum min Allah min syait. Inilah hukm, illa lil Allah. Alaihi towkel tu, wa alaihi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 ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 Fahuz ahdana makannya, Inna narak min al muhsinin. Qal ma'ad Allah an ahuza illa man wajdna mata'ana indahu. Inna idhal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 موثق من الله ومن قبل ما فرتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كن نَ لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 Inna hu la yayas min roochi Allah illa alqawmul kafirun Falaumma dhalu alaihi, qalu ya ayuhal aziz masana wa ahlan al-durr wa diinna bibizaaat muzjat, faofilan al-kail, faofilan al ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قال ائن قَالَ أَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ من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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما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 kita hukaim. Kata, Saya akan memaafkan kamu, Tuhan. Dia adalah Yang Maha Pengampun dan Maha إليه أبويه وقالت ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا tetapi ini tafsir ruh ya, yang sebelumnya telah dijadikan oleh Allah sebagai kebenaran, telah dijadikan oleh Allah sebagai kebenaran, dan telah diperbaiki Min al-Badu min. Bagi an nazwah syaitanu bini, wabain ikhwati. Inna Rabbi lattiful lima yasha. Innuhu huwa al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 Halik min amba al ghayb Nuhih ilik, wma kuntu ldeyhim iz ajm'ah amrahum, whum yamkurun, wma aktherul nas, wlau harast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 بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وَلَادَارُ الآخرة خير للذين اتقوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ